اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبيعهم إحصام إلى يوم الدين أما بعد وعن قسوة جدنية تفسير في القرآن كريمكا درسي جنانا وقم وغب الله وانا آيات دلواتانية صغال من سورة اللقمان قال الله تبارك وتعالى اعلم ترى مياداً عرقنابك صوبانو ان الله الله يوليتو الليلة هبينك انو غريو في النهار ماليك بيحليسا ويوليتو النهارة ماليك انو غريو في الليلة هبينك بيحليسا اوو سخرى الشمسة قرارة او ليلية ايو والقمرة ضيحة كل من دمام من الشمس والقمرة يجري واسعنا إلى أجل المدينة لكي يجب أن يكون أجل المساعدة وعن الله الله بما تعملنا وحد سمينه خبير ومدحك لكي يكون قوة وإن كعب المردون ذلك قاسل صوشي ومن إلاجه الليلة في النهار والنهار في الليلة وتصحير الشمس والقمر إلى هيكل انتوا وهابين مالك, مالك وهابين كبحجلنا يا مرعى يطيح اوصخ ريفابثهم واسقنا ضيق الله بالصور ان الله الله هو الحق مثل صره اليهو كريتانكيس الى ذلك امور يحوسنا بال وعن ما الذي كيت رجاله العمودين من دونه ألقائك إساحا لأيهي الباضل بأيهي وحكمة كرام إيا الله من الله الله هو العلي متكسر يأيهي الكبير أولاً كبيراً إله وينا سبحانه وتعالى ونشهد آياتك وأولاً أن تصيح الوجود في سبيل وحدانية سبب وجود كيسا اراي عبدو مادو ادونكا kuma arkaan laakiin inuu jiro onugu shaki keri way ku garfaan tacsirfkiisa ay arkaan habeenka iyo maalka istacsubo oo aan qaldameenay taberta maal ma jirko labaatan daqiiqo oo ahay ciirtey maal hada waaban sidoo kale labaatan haajirtey aan keenay maalay leeynoqoto oo waqtigi ma qingu لقد تنتقل كهراء بلاني وليس يسعى الى صد نتقي غيره صد نيكوه مكتبه غيره صد نيكوه وقت قدلت شفته كهراء بلاني حنا صد نيكوه قاس تقيقه مالي نيقه اول نحباني اهاجت انت ترنا من عالي اسكي بدلي وعنا من الان اسكي بدلي اقوية رابي عقرتين عن نحن انا من الان ساعات بعد اسمي دلي ملك وقت مالي نهاجره ايا خباني نقنه ليب حبان اهجري امال المقون خاص ما حال لو تغلى الهي هوو تغلى ان ان كو وجودك الهي كريتان كي يسيلو سوبيه اون شاكي جمتي ما هي لا لا صرقتو حدين لبا اما كبان احال هاين واسترافلها واسترافلها ولا سوقها بصالحه مين غيرها ميه ما انت قرحله لصواب بحمه مين غيرها ضي حمانت لصو صارما مين غينا دبا لو دغو واحد من مامور اذا مرتو وجود كيس ان واحد يا أكليس وكل كان كما معمولا يتوسل حدو كليس ماركا كان كما معمولا انا وحيتوسل كليس من ايداده ليه وان يكلا رحي صار طاح احد في كليس يوريتو نغري الليله حابنك او صاحبه اول حابين اهاتري في النهار مالك يوغري او مالك دراما ويوريتو نغري يالله عنده هار مالك او صاحبه في الليل ايمكن يوغينه او حابنك هلكس قهران وسخر اليهن الصقري او الليليه او فدييه والقمر ضيحه كل من مثلك سواء كميت ار يجري وصوره الى اجل مدينت الى غيره الله ما خاب اجل كسور معنى ميد لول جيده الى غايه كل الليلة وكاين محدوده غير والبار وهذا حديث صحيح هكاك و سواروريه اه ناد غير ودي حديث البخاري ومسلم من حديث ابي الدرد نبيك صلى الله عليه وسلم وهو ولدي ابي اباذر وهو ولدي يا اباذر اتدري اين تذهب هذه الشمس الله ورسوله قال Wa takta arshi ho kus ku Fume test hediu raabbaha markaasaabba idan ka ta ra yo bir ba Fashi qaala laha irijii min hay jiti wax sodo marla bihi doono maye meesha katkula marka saysuu dhalka lagu soo weeyahay halka subax ee caadada waxa markay qiyamuhu daci waxa marka waqti mudhaxad oo xad ah walba inta aasaasigu socona taas waa ما يوم القيامة المركي للجارة وخلاص يوم السنة والرحيات يحصى عميه وعن الله الله بما تعملنا وعاد سمينا خبير مدح القغال اوه وعنه ان كعب المرنى ذلك المذكور كاسل صوشي ومن إذاته الليلة في النهار والنهارة في الليلة وتسقير الشمس والقمر ارنكه لا سو شغي او اه جلن تخير اي الله الله هو الحق الى من سوق الحق لابد معنى اسكوتا ماركا الله واحد او وجودكي سوغاييوي اي ال لابد مخنبا فو فصيره حافظ كنا اه لابد واكو فصيله اي ال موجود الحق وامجيره او جيرتكي سوغايي هي الحق وامنك ايلادده اسكان اه وامك ايلاده كرسمه فاسكو بعض وعن من الذي تكنون مشركين اي عابديا من دونه أو تصرف الا كنك يسحالا ويهي الباطل الباطل اتصرفنا المال فدوس التصرف لهم الى ما متنا اي هو عمل الله الله هو الكبير وعوالبكوين قال تعالى إله الخيري أنا امترم يا ظن أردنا بك الصبر أن الله ألا الله يوليت الليلة بينك إنه قليل في النهار مالك بحيسة ويوليت النهار مالك إنه قليل في الليلة بينك بحيسة وسقر إنه الليل يوفو الشمس ترهب والقمر ضيحه كل طمام من الشمس والقمر يجري وسخنا الى اجر المدينه للجير اجركم سم الله ما عا باي او اه غير محدده كلا الليل اما الى يوم القيامه وان الله الله بما خلقنا وحد سمائنا خبير ومحقق القوا وان كاول مرنا دائما نذكرك اصل ومن إلاجه الليلة في النهار والنهارة في الليلة وتصدير الشمس والغمري الانكاس لصوشيغي فابطوه كل سماوة قربحي بأن الله الله هو الحق إله حق آه أصغر جلتان كيسوسوغي يهي إلى بضر المضاقل يهي إلا وعندما يتعونه وحق قال عابود إليه واما ما يثنونه وحق قال اعبد اياه من دون الله كيف يصح هذا او يه الباطن لا اله الا الله محمود وانت لا اله الا الله هو فصير ايه في ايات ذلك بان الله هو الحق معبود كاراده مدن والله وان ما يثنونه من دونه الباطن لا الله محمود وانت وعن الله الله هو العلي ومتكسر وهو المتكسر الكبير وهو المتكوئ قالت تعالى له وحير المطار قف يوميا ارك ان الفلك دومه تجري الى سحرا ايضا في البحر <تصفيق> بدل حديثي سحرا ايضا الله مصحوبه حال ايت للملا الساحبي بنعمه الله الى الحديث ليوريكم الله من تصدراتي لغصاني من آياته على مده أولي ستسكر كمدأ إن في ذلك كأسل سوشيغي ومن أمر الفلك والبحري بدأ يدون تأ لآيات على مرأيك سغن دالة على قدرة الله وعظمته لكن يغصب أن تأج لكل صبار متصبر بذلك ننتيس فبرائ حالته ما فضاله شكور اي شكور طبعا في الرخاء حالته بروا قضا واذا غشيهم قال امرك ببالو مو جون هير هير كيس وك دولار بلغه او كلا واذا غشيهم قال امرك بمرك ببالا مو جون هير هير كيس الله الله أيها بريا مخلصين حالا أي أكري يليا له الدين الله الدين الضعر فلما نجاهم مركا الله أكبر باديا بضا إلى البر ممكنه باديا فمنهم وفي نهاية نقطة سيدة كما تحيطانا كهارا وما يجحب المدينة بآياتنا آيات كنا إلا كل خطار مضى البضان لما انتصوا كفور أبالك البضان إلهي وينا سبحانه وتعالى ونحن نشيكا إنه أصبعوا يهند مضى البضاس وبهيه سوال فدودة يسو دومو الى اسك نحن الشحاء تقار تقارب الى هي صقطو فودي بيهاس ما كدي كو مراكين تخن خلص يقو فوق بقاعه ا حمبار ا وحو ين قارب انت كسو قادم نحو يا رزق قاربك لكينه سي امض غاسو اسفاصتو نلوش امض كرلو قادم الى بنها امض Ara تعالى الى روحيري alam tara qaf wal baumiyana arak alam tara nabika subhanumiyadan arak la barawa alam tara miadan qaf wal ba fulke dumah tajid halke dura wahada fulki kuwa balanna fulk markab qaf fulki kullu wa fulki chaka yufred o mitwal fulki allah istamara la figasay alam taram ya wana nabiyya subhana annal fulke dawrihi tajri ina subhanaydo fil bahri badajhi dawrihi subhanaydo bi ni'mati llahi la ma'na lu fa sira bi sababi ni'mati llahi ila waxa keenay ilahay yaa dhammaad uun in ay saasu gareeyay babaayuhu ku ku ka hina ilahay waxa qiroo fiye saxid sinti ma kasna caba laga hadla in u nimayna wa ma maanaha wa radni maxmad waxa lagu fasiraa waxa marka saara مركصوا علينا بنعمه الله مصحوبه حاله الى للساحبي بنعمه الله اله من عزيز وحا الهي قص قر بضع وسس يدوم لي ليوريه الهي يري قصا تاكل ويسقطا الله ان ان من دري يسقطا من اياته الهي علامه اوديسا تصح على مده أعود إلهي التصالح قبل كمية إن في ذلك أرى الله صلى الله من أمر الفلك والبحر بدأ إيه المركب وهو الأرينتود لآيات على مدهو ويأخصبون دالة على قطرة الله وعظمته لكن يا على مدهك فهم يا في ريو إلهي أعود سأكون لكل صبار متصرب بذلك المنتيس في الضراء حالتها لبعطة له قفك موميكا ويسي فجيس شكوري وشكري البضان في الرقاء حالتها برواقك قفك حالتها لبعطة الصدر حالتها من عدم الشكرية وقفك موميكا سيدنا نقول بي الله عليه وسلم قفك لشكاكم على الهير ما صلى الله عليه وسلم قفك لسي فضاس اسكمالها قفك قالك وحلويكا حالتها برواقسية ومتكبه waqafan badan isla way marka musiiba ku dhacana waqaf ar gagax badan in sarraha fasal way badan bakanu asa marka aayaadka iska faalaysana qaalta taala ilahu huwir wa ila qashiyahum bakti marka babala nootun hira hirer ka soo kab dolaal dalaba ku safraan bad ya kaabay hirki wax arkaa marka doobta Ubihadamba iwu, kusom massahad don'tadi ekato, u don'turk metu, waira shiyahum, bati don't safari markai dawala, no tun hiri, hire kay swakulali kala, da awullaha, Allaha yay barya, muqhlisina alay ubaraktiraya, lehu allah adina ba', markaswa kala shikki shhaqakumal, Allaha, Allahu afkuku din الله يا الله يا رب إليه يقول الله يا رب مالك لك لا يوجد أحد يوصى مالك لك كريم وإيضابه هذا يوصى مالك لك كريم مالك لنا قد أن الله أحي محمى ترك رتا دعو الله الله أيها بريان نخلصين حالق برحت ريان له الله الدين الضاعب فلما نجاهم مركوا إلى هذه المدى إلى البر الدولك فمنهم تطعوا كمدى هذا نقتصد المتنح بحيثة نقتصد حاله رجل والله سنقلافه هل عندما يقول لهم مدى قال لي مدى كهراء ومدى قال لي مدى كهراء وإسلام لمدى كسبنا ومدى هذا المدى امام البغوي حيري فام فاميهم طفيو كاميرا هاي نقطة سد ايه في البر بما اهدا الله عليه في البحر قف او وحوان بلانكي الىه برد قلق غلاي طول كما كنت الىه او ابن ابي تيهل وخال او مركاس فدا لا سو بحر اسلامي سغا سنار اسلامي سغا سنار وكباركم اول مفهوم من كان اسلامنا ذو قصما مر كامقتصد في البر بما عهد عليه في البحر قف الى أو في نبلن كبطقلاص اوغلاي بيبي ماكو ما يا مقتصد بحال لورجيده قاليبدي او في القور مكمر للكفر اه زي المجاهدين رحل قال هو جاء يشروح لنا او ان ار اربض ما يحقق لكن قال ما يخلوا اوصف بحاله شراء اوه هو مؤمن ولا ايدينا قف او دونتو لاس وحاوي لا عاري تغتئ اول لا قربد لا قيتغتئ او الهي سو بدغاليو حالها بقى وحالا بقى باعات حق باعاتك السابقين تنت انه كامل مهم الا لو هو مسلم اسك جابشو او ام باعد ادو دهرى ابن زيد حق حال ابن زيد اكون فاصيري خطبنا قادق في حقكم يا حجي كيرادين فحويان وقف ايضا روق وقف ايضا مضى اه لو وين لا توصي والله وحويان لا تسلك الخفره لكن قال الله ليس الا باقوا صيرا هي شيءا ايغانا الى وجهه سبحانه وما يشهد المهم جاء أنظم حقيق Elliot لم يكن لا Dartmouth أن أشقده بإذن أن organizational marriage and our clients ترك معني character عليك ال Lakeoff وفرًا وترك بعن كتب أعلم ترمينا رقم بقصوبنا أن الفلك الدوميه تجري في البحر بعد ذلك يجري في الله مصقوبة على التالي لسيحي يقرر بالنعمة الله إلهي رسك بيسي وحي الله إن تصدر الله من آياته إلهي على مده أولى ستوسعي واحكا ميقا إن في ذلك كاس لصوشيغي أو من عمد الفلك والبحر لآياته أل على مده أولى إلهي توسع خطرد إلهي توسعي كل سوغا لكن وحي بسوغيه لكل صبار متصبر بداً جمعين تصبر بداعي حالة قباتة شكور وشكر في الرخاء حالة برواقها وإذا أغشيهم بطي المركة الدبالان موت الهدر هدر كيسو قدل لدى الله أكلا الله الله أيه بريا مقرسين حاليه برحت ريا له الله الدين الضعر فلما نجاه برك الله بدبادي إلى البر بركوا بدبادي فمنهم تدقيوا كمذا هذا مقتصد من تلح لحيسة وما يجحد مديد بآيات آيات كان إلا كل خطار متبغر بضان كفور و أضعك بعضاً أماماً قال تعالى إلى وخيره يا أيها الناس الضضا اتقوا هردكم فبقينك الضضا وخشوا يوماً ما لنك أبصد ما لنك أصول يجزي وسن دفاعي من واحدة عن والده والد في أطلاء شيئاً وسن كالدفاعي ولا المولود من لطلائنا هو جازل من دفاعه وسنه عن والده واركز حديثه كالدفاعه شيئاً شيئاً إنه وحد الله الله بلقى بالبعث والجزاء وبالنقاضي حق ومتصغاً فلا تغرنكم الحياة الدنيا نرشه الدنيا ديساً إن كذب ولا يغرنكم يوصن لكم كذب بالله الله الغرور منك كذب إلهي وإنا سبحان وتعالى اضرج سو ابو ري وقد دقه مال الفليس سو ارنا وقونا امرها ان ماك تسود بي غروبع افصد علينا صحيح يسات اكتب ط قال تعالى الهي يا ايها المعص ضض اتقوا ربكم فد بكبب وقول الامر الصني انت داودا وقول ان بين كف غذا وقش يوم مال كبب ما ركاس لا يجزي ان لا يدفع وسند دفاعك كريم والد المدوح طلعي عن ورده ولا ولدي تسي ودلئ وسند دفاعك كريم اي شيء واحده ولا مولود ضر ورطلين حسين ولا مولود ضر ورطل هو حررك جاز المدفاح ترى صراحه او والده ولا ولدي تسي كدفاعك ترى شيئا خلف شيء إن وعد الله الله بلنقاتيس بالبعث والجزاء إلا الصبحنا والليس أبال مرنا بلنقاته بلنقاتي حق ومدصبنا الله فلا تقرنكم الحياة الدنيا نرشى الدنيا ديئين كبير حكوك تسومين أيضا مستقبل هو قابا منه ولا يقرنكم يوسمينيكو كبينو إنو كديري بالله الله الغرور متك كديم فببنا الشيطان كأه أما الغرور متك استوح كديه وإلمكاير وقل الغرور ما غر الإنسان من شيء كإنما كان شيطان كان أو إنسان أو الدنيا وهو الغرور ومتك استوح كديم فببنا هذا الشيطان ها هذا قصبر الآذان ها هذا Ja du jelebukets on ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha يا أيها الناس الضضاء اتقوا ربكم هم بذين كالبطة وخشوا يوماً مالين كحرصة مالين كاسوا وما يبسلوا سن كالدفاحين والدون مثل واحدة عن والده أبو كيسي وضلاء شيئاً واحدة بعتهوا سن كالدفاحين ولا المولودون مثل الله هو جازب متكالدفاحاً يا أصلاهين عن والده والد كيسي وضلاء شيئاً هالشيء إن وعد الله الله بالله انقاض كيسا بالبعث والجزاء إلا الصبحنا فَلَيْسَ سَوَاءَ مَرَا أُولُو الْعِلْمِ وَالْغَافِلُونَ حَفِرَ وَمَتْ صُغًا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نُرِيدُ أَنْ نُسْكِنَ فِي السَّمِيرِ الْكَرِيمِ يَنْسَلِ السَّكِينُ فِي الدِّيَارِ آخِرُ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ يُسْلِمُ الْكَرِيمِ بِاللَّهِ اللهَ الْغَنُومُ الله يقول لك أن الله يسعر لك و ما في الأرحام و يتعلم أنه وما في الأرحام و لا ماذا نفسه نفسه ما يكون وما تقصبه في الروح و لا تدري نفسه, تدري نفسه أرض تموت أي أرض ملك تنبط أي قد منه إن الله الله عليم وميد وخبير وخبير شمت آيات دار الشيخة وحلل مفاتيح الغيب وحلل قسنا بها أغيبك إلهي ماهني إبك للمؤك ماهني كانت كمك عبوي المفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله قسنا بها أغيبك واشا الله إبك للمؤك إن الله الله عنده مبتس أو كريئة وعاكو سبنا ذلك المساعة ساعة قيامه أغاكي ساعة قيامه غار ما يدعى ملك مقرباً مئوكا نبي مرسلان مئوكا الله إذا نهي المئوكا وينزل الله ويسودك يا ألقي سرابكا رابك, رابك مرد دعي الله إذا نهي المئوكا ويعلام الله وقوبيه ما في الأرحان رحي اللالك إلنها كجر إذا نهي المئوكا رابكا سنباس دعيه haben ka leelatul qadr ga eh ramadan ka ku ciire ayyaama la marka afar bilood ay xalash ku gaara ayyaama la gal looxil saaray lo sheega holer qor intaas waqtiga uu nolaana bisbigi sa analki saqad marka غير مطلقة وحين النقدين غير مقيم أول غير يهايين الله إبقى أنا هنكر مؤقى الله إياه المهر الأبوين إرتي عملكة لأبوين أبوين أبوين المهر يو عيني فراثنا إياه المهر الأبوين أبوين أبوين أبوين أبوين تبقى دون إلهي يأتي برداء يقولون شوحوا لكم غير مطلقة لنا لا ملك مغرب منه ولا نبي مرسل منه لكن وقتك عاصل مخلوق قارك من الله الشيخ مركز وقبح الشيء يقوم بمطلقة غيب, غيب مقيدة الميساسي راتي إذا مركز مفتل له أفوفو ملك أعمل الله شيره وحيا لها الجمر اللقائقه ملك ديه ما كم هو وحكيه حرب كيوك للملك ديه هو وحكيه في بعض الأحيان الملك ديه ملك كشة كيصانية أمتشى إبان بيسوها كلمتها كدفها آآ كلمتها كدفها وحلا عددكو كقدر وصا إنتقل مع فينيا إليه الماشي الموينة يقولون فأن الArash told their story is my son of kids my son of the Holy Spirit, indeed he were neither or unless as a parent all of us didn't call anything, a police policeman would know who worries him so he would not call a parent to Allah said to us, he sentafter His story, which is the one with you, which is notbiotic He told Jesus this son of God This is it overmatch it marka laga reebo mala gaalla u sheeg wax yar yar umba markaas ma laagu afuufaa hayu kul fikerad podcast qarbalan magaarayaan qoraytiye berriba magaarayaan qaar kamidaw gaarayaan wihi uu ku talagalana Wana te nafsu nafsu baa uga di any ardi murkayta mootay ku diman hal qof oo ah dadaga suufante كي قاد قاد ان كي او وحو سنك تيغيرو اوغ ماشي ما انا الواص ماشي وحق ابو الله الله خبير ان الله الله عليم وقدر وهو الخبير ان بابك يا ظاهر قوسك سئل تعالى الىه الخبير ان الله الله عنده لتكا لي اه اي قوسنا المساعة سعد قيامها الكيدة ويُنزّل الله هو سودّة جيّا ألغي فرّابكا ويعلّم الله وتل أوجيه ما شايفتين أرحاني رحيّن يالكا قوسوغا وما تدري مؤغا نفس النف ماذا تكسبو غدّا واحد برشاقي السنع وما تدري نفس نفنن مؤغا بأي أرض بلكا تموتو أيقو بماني إن الله الله أليم والمين أغلبها خبير وعباد تفسير سورة سجدة سورة سجدة وصورة مكية أحكام غارة حقصة أرادتك بخاري يا مسلم صلى الله عليه وسلم مال تشمع بأه صلاة الصباح ركعانا رك وقلت تكتيري ألف لامين تنزيل تنزي. وصورة بأه فان اعوذ بك تو كن جيرى هل اطع على الانسان صلاه الصباح مار كنت كنيو لابل رقو لابل صور كنتج مخا Era ja akrio suradan ariflaan intensiiv. Io, tavara kellegi bied diilmul. Era ja akrio bessi heid. Ma viikusolalah, arifse. Marka ja summa, inta vaas jahana venkina, dakli, jahadiska, Allah medi isa, suradan Allah sõn ar-rahmani, naharistab allahra, mitka kutsi fayisana Allah sõn ar-raheemi, naharistis segersi iduudonu doono sa kamida. Alif-lami, Allah o'aklamu bi muraddihi, bihaadihil huroof, huroof taas. Wohab mulekcedu ilahya saga yakan, tenzilu kitab, kitab ka, la saud de tinte se, la haibad vahşa ki'a. Feeh saud de من رب العالمين عالميالك ربك بربارية أبريحك قوده كهذا أم يقولون بل يقولون قاله حيليه افترى من حمد السقاب بين أبو ورطيه وقرآنك بل اسكيب دعينه بين أبو ورطيه هو قرآنك الحق ومتصغن حقص من ربك حق ربك كهذا نبيك سبحانه En mme wee sooda cine bu aanka li tunireire ine kudikto daadeedqauma to anka ka soomaatahu oo samimaam minna diiri midkuddiee midke fuddiomin qka Abiga hortaa kusu naaday naiga sooban kuugu soode jiy la Allahum yetaduu, waxayad guddiga idaada la Allahum yetaduu li kee yetaduu si ay u heana <lame>, al-kalam alam in allahu alamu bi-muradi bi-hadhihi al-huruf tanziru kitab kitabkal sadjitisa la raiba wahshak fi sadjitah sahal wa sam'aha min alam yakal rabbika amura kasabisukhab kullu la raiba fi la baqubana in la kitabka ya intum la كنزيرو كي طارك كي طارك على صدجنتيس لا راهي واشكي فيه كي طارك طارك لا حالينا لا راهي واشكي فيه كي طارك زلي لا راهي واشكي فيه كي من رب العالمين عالم يالك الرب جابوري بربريه حقي ايوك عام يقولون بل يقولون قال وحي ربك. لي افترا محمد الصادق بين ابوطه اللهم السودتي هو قرانك بل سجد دائما الصادق بين ابوطه ما بين ابوره هو قرانك الحق ومثلك حقا صنم ربك حق الربك هذا لتنذره انزلناه حقا السودتي لتنذره انك قدت درادر نبيا قوما قام قومك صوم ما اتاه Põhjapäeval, ka me teeme seda, siis me teeme seda, et me teeme seda, أَلَمْ يَعْلَمْ يَا أَهْلَ الرَّبِّ أَبُو رَيْبٍ بَرْبَارِيٌّ حَدِيثُكَ هَذَا أَمْ يَقُولُونَ بَلْ يَقُولُونَ كَذَبَ وَهَيَّلَهُ افْتَرَ مُحَمَّدٌ الصَّغَا بِأَنْ بُرِئَ قُرْآنُكَ بَلِ اسْتَدْعُوا بَيْنَ أَبْوَتَيْهِ هُوَ قُرْآنُكَ الْحَقُّ وَمِنْ سُغًا حَقًّا مِنْ ربك حق ربك Minn nediri, mitu uddiga, wahati poor iše, uma iman nabi uddike, uma iman aiega garhanture. Nedir kessop, minn ammika, Horta hortata, la Allahum on jette li Ke jette dune, ine de dered, ega loha, ta raa, ega dude, Allah on jette dude, ta ha, elledi, wal arba. إلى ريالك يا بلك أبوري إيه وما بينهما إن تهدى أيضا في ستة أيام مع الملحة جدهتك أبوري ثم أمرك أبوري كده استوى الله وقرنك على العرش عرشه كسرم معا لكم إني مصرنا من دونه اللقيرك يسحى لأويه من وريج جرقار عذابك اللقيرك يجرقار هدو الضائن من عذابه ولا شفيع إرغيين إلا من بعد إذنه اللهم ركو فاسعون كده ماهانه مديني إرغيينه إلي ماسوقنا أفلا تتذكرون ميادنا واسمين يدبروا اللهم معمولا الأمر معمولك من السماء قرأيك صو معموله وكصو أمره إلى الأرض ملك حديث صو أمره معمولك صعبه ثم يعرجو امر قيا و قر ا اليه في يوم ما من الحديث ما كان سو كان مقداره قدر كيسوا احد 1000 سنه الكون كنكم من معقية تعدون آخرين أيضا ذلك مدبرك الله صلى الله عليه وسلم عالم الغير والشهادة وحاق الضوامر أمه أخذ إياه وحاق مقامر أمدك أمه العزيز وأمدك غالبك أموه الضوامر أنه الإستاذ الرحيم وأمدك أم حريص المؤمنين إلهي وإلهي سبحانه وتعالى أمه الشيء amma asyar asaru ibn ma ya dulalka ya inta u dhaxayda lihman gudahood u yahay ku abu urahi wayna khayr wa ku abu ri karee eh waxa yireen qulama tafsiir ilahi partirtu adamatu sa adamaru hadan dhammaan isku tagen guri yaraba lihman kuma biskar marku ku amura هذا ترتيب تعطيب الله يلغطيك يلغطيك الله معبودك حقا الذي وامدك خلق السماوات والأرض إلغالك يبوك أبوري إيوامات بينهما إلغالك يبوك أبوري إيوامات بينهما في ستة أيام مع المليحة ومع المه آلها لأي إلهي كأبوري ثم استوى الى ماركو ابو رتدي و قرن غبي على العرش حسب كسر مرق الى الارش بي سوكا عبد الله بن عبد الله بن اسعود مركم فسير ايو يري ارتفع الى على عبد الله على على لا لو اربعه من البخاري يقول لي فاستوى الى هو قرن قبر على العرش عرشه كسره مرى استواء يليق بجلاله وعظمته قرن قص اسا اوديسه الى جلاله وورنكي سقول لايق اه <تصفيق> ان عرش ليس ما لك مني مسما من دونه الا كيك يسحالو يهي من وليين غرغارين غرغاره او الى كغه غرغاره عذابك الله ان اراد بكم ضرا هذو ضدني لا ضرر احد الى كغه غرغاري كرم يجرو ولا شفيئ يرغي الى من بعد ايدي مركو الله فصحو إن عاقبكم على معصيتكم إياه هدوه إنه كن إقاب معصيدة عاصينا إذا أحد إنه إرجائك أنا متشيره مالك لقرره إنه تأسو إنه نحنسته وقد ومالك قبل كميدة أمره يرغو شفاع إلا وقل الأفلات تتذكرون الميدنا وزن حافل مكثير مران بضعنا ويقول إنشاء آيات كشيغية لهمال إلهي إنه كعب ريالك إيا بوليالك إيا إنت مركو الشيخ ان بلغو كان حديث صحيح المسلمك وقعت مده تضلط المعلم بقى وحلق عبورك ساسو الشيخ حديثك ظاهر بك هل كان وقفو السؤالي مروا البلغو الشيخ حديثك أسفلون الدربك إن أهل العلمك قبل كبضحيفين حديثك أسفل فسأل المسلم كونه يقول لك هل كان وقفو كان وانا كونه عدية اي ماذا ضحيفين اوو الشيخ قاركم حديثك التحيح إلهي وإنا سبحانه وتعالى قد ضرب الصم يا ابوك يا انتو بحال اللي مالكم ابو ريت عرشك كسره مرة وحديسك لفظيس احرى ابو ابو ري مالين سبتي بوران مالين احاديت جيران مالين اسمين وحلا وحلا قد صلو لنا هنا الثلاث نورك يسطين كما اربعه ده بهي هنا قميص نبي آدم تسمعك مع ساعة وضعه بعد عصره أبورا هناك أبورا من الدين الأرض أي من وجه الأرض قولك كوركي سؤال أخذك يا عرمده يا عرأت يا عرأت يا عرأت يا عرأت يا عرأت يا عرأت يا عرأت والله سكوط حديثك أسوك يقول يريحافظك مركو سؤاله يساند كيس يمطني غيبة وقد علله البخاري في كتاب تاريخ الكبي امام البخاري يكن هو الذي كتابه في سطر تاريخ و و هو يقر كمده هو هي كوري حديث ابو هريره وريا كعب الاخبار اي كوري الهوري كعب الاخبار معناه واسرائيدي الصح كاصح ما بقول ان اي سنه عن النبي ايه او يانك الالحاظ سدا تويسس من لا با اه سدا الصحه وكذا علل له غير واحد من الخفاض ما هل حافل البخاري كليه حفاط بدن اساسه كلمته قليمين ساسير ساسير ويه يدبر الله وما ملى الامر اركام السماوات كسو ما امر يكروا جرا اسقو Eeehul kaas adoma kaasoo maamula. biru allahua maamula. Al-amra arinka minas samae koru kaasoo maamula. Ilal ardi luukurau maamula hooo. Anerki su luukusuddege. Luukusuddege. Firi. Kul يتنزل أمره من أهل السماوات أمرك أليه وكيسو ديگه انتا قرح يبوح تنققر وكيسو تقوم من الأرض السابعة ملك تدباد وزديسه أمرك ألاك سعب كاروك إمانا تدباد تصرف أمرك أليك فريد تدباد ملك حص ملك است أمرك است ألاك سعب فوق الارتجاء كره امركي يدبر على ما امر الامر مامك في تصرفك من السماء قرء يقسم معمره كسر بحيا إلى الأرض الارض بوك حديث امرك اصبحيا ثم يرتجاء كره امركي الى حديث وكره حال ولا كده ثم يعفو الى حال ولا كده وصدق معناه كشغينا معناه كبرضي إلهي ونا اوامص سغا مااموله سغا وحول بقدره ادون كو قدر غيره غال نقاما كفر ومعاصي فشقينا نثم طثم منه بار ين نبار كي مار يعمل صالحا نثم مؤمن فاسقه اوامر فاس على قره كاتما كوه قدم ادون كو مر كو سميو اعماج ثم يعرج اليه امر كي الكره يوحي. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق السماء الدنيا أعمال الشيء الذي قال ديوانك اللقاء رصبت كل كيدا الله قال في يوم كان مقداره ألف سنة ما لأي عمر كاس وعوين كوريا وقدر كيسو كل سنة اللقاء كل سنة اللقاء يصببتها مسافة قد حيضات ملك الدنيا وشان بغلصة صناده جمبي غي دون واصم بقلا سرواكون سرما حبي قف ادي الصره حكونكس او سي صره امركات كونوا سي سؤالها. ولكنه يقبعها في طرفه عين لكن ملك السيده البيركسي كو غينا اه لكن ملك صاف واسفك عادده قف ادي هدو ادي الهم لكن ملك السيده البيركسي كو غينا اه اصوا معناه فما يرجو وحكريه وا اماسي معناه لابد وحا لو فاسر فما يرجو خبر خبر امر المدبر امر ككر لاص ما مولى وطق دعاي كسووركودي املا انت قادم وا الى هي اسوك او إلهي أصدر أوه واحد فاستخدم وا في حديث صحيح ابو صرور اي كستو صباح iyo salaad kasto asir malaa'ika isugu timaan ta meelay guddugan markaas is badalaa kuwi xalay hooydey salaad is wax markaa intooday kor aaley kuwi waxa weeyar markaas soo degena way joogaya maam asiku isku kale imaanay markaas ku iman taa joogay harayaan ku iman joogay a a asarada kure kuwi asirki min hadankii huyare markastoo alla waa weydiya asaw ayaga ko u raadama إلهي يوحم وطنق إليهم فكرة تكينة يومرها تفرين أيها التكينة أعطاك سعك مكاستقين قلت تحسكين أيها التكين كسوطة كوهة صباحة يوحم وحين إلهي يوصعك شاء الله قلت تحسك أيها التكين وطنق هذا هو التكين كسوطة مركع أخبارتي يا كريم ويحده صحيحة مويته فأناس نوعه معنى الله باب يسعد إليه خبر ذلك المدبر معنى الله باب adduun kaliintu jiro awaamir taasapoor alla ka soo bileen awaamir taas sooonaayda marka addu dhammaado suba yes addu ilayhi at tasarruf fil makhluqat tasarrufka awla adduunka bad bana tasarruf jeeganey boqor halkan wax kama muul agame hweeni agowsiil algan gudoomiy halkan qogaa talayay wixii yado waqta maarayo marka adduu dhammaato tasarrufka yado asbuullaana wa ilayhi امر قطان سجل الادين يسعد اليه التصرف في المخلوقات بالحشر والحصاب ووزن الأعمال والتعديل والتغيير كل ارجع الى الله ان كلا وما عمله لا ثم يسعد اليه في المخلوقات بالحشر والحصاب ووزن الاعمال والتعديل والتغيير Kulli tasarruf kõrda, etkala tasarruf kõrda mekjühti. Limmel mülkul jauhul ehli, A antem mülkile. Ah, ahad hablik aralama arka, sagat sütju vähemad. Lillahiilvahig ilgaha. Yudabiru allahua maamula alamra talada minas samae kord, ayukasua maamulahu amarka kasua bihiyya, ilal ardi mülkua كبدنا امرك وكره إليه الحديث وكره في يوم ما لرؤك وكره ما ان كان سو كان مقدره قدرك يسو اهابي الف سنه قصر ما كما انت وكان لا هضلا وانا تسبكيس سحبكيس الا لا هضلا قيامه لا هضلا واياتا انه كما هضلا يبو اي المعارف فاسوي. يا يقدر واحد تهبليدا وحاويين وحاويين سعود اندروي امريكا تريدي في يوم معلوم اليه يكون يا امرك قدر كيس او اهاد 1000 سنه ماكي تعذون الذين قادرين ما لمها فكان هون صنو كميت كده لك الله صدى مش امرك سعاده ذلك أي المدبر احد كصبح معمره اي امرك كر كصبحنا اي امرك كي ذلك المدبر كاسو عالم الغيب والشهاده وحا ادمه امقده اي وحا كقرب العزيز وامك غالبك او وحا دوه ان لهست كرين اي فلهين الرحيم ومتع حليس بمن قال تعالى الهو الحبيري اللهم اعبودك حقا الذي وامدك خلق السماوات والأرض إلى اليالك يدولك أبوري إيا وما بينهما إلى اليالك يدولك انت وبحيذا في ستة أيامين مع الملحة قلوه ابنك أبوري ثم إله مركو أبوري كقضال استوى الله وقر مقضي على العرش عرشه كسرمري ما لكم إني مصقنا من دونه اللقين كيس حال ايه You weren't gerghere o in in Ereda Bicombarra. Had du big la ماذا ارقائيو اكتي سيديك ارقائيونا مجروا إلا من بعد إذنه اللا إذا كي سكتبوا ماهانه أحدين ارقائكونا مجروا إن عاقبكم على معصيتكم إياه حدووا إنكم اقابوا معصية أضعاصنا إذا أفلا تتذكرون ميادنا واسمين يدبروا اللا واماملا الأمر الطرابة من السماء كرأيو كسو ماملا أمره كسو بحيا إلى الأرض ملكو لأسودكي أمرك ثم يعرج امر قوة اكرا اليه حبيثة في يوم ما به يسؤكرا مالي كاسو كان مقداره قدر كيسو اهاضي الف سنة كونسانو كون كاسو من ماكي اه تعدون اطريضان ذلك كاسو احمام الله ذلك المدبل خاص ومامورا عليم الغيب والشهاده وحب ادمه امقدا يا وحا تقر سو با ميتك او العزيز وميتك غالبك اي وحو دون ان له ريستاري كرم الرحيم وميتك محريس الذي هو مدبرك الذي واميتك احسن وجهيه كل شيء شيء بما انت شيءو خلقوا او ابو ري وبدا الله هو ابو ري خلق الانسان إنسانك الأبوري ديسه من ديني بابو إلهي كأبوري ثم جعال إلهي وقو كأبوري نصله ذريه ديسه إنسانك من سلالة لبئبئه لسوسيبي صلاه على الصميم ما ان بيئه بيئه سميه ضعيف ان طاقت بار ثم سواه كدي واسمره ابنه وسيلك على ونفق وقوف فيه انسان كبير نس من روحه الله روحه سكليه وتعالى لكم الله كدي بقول يال اعظم ما قال والافار ارك يال قليلاً ما شكرات او يرح أيها تذكرون الهي ذا الالذي الالذي فعقوبو خبر أفرادنا كذلك ذلك كاسو عالم القيب وقبر كيكوبات العزيز وقبر كياللباب الرحيم وقبر كيصدحات الالذي وقبر كي أفراد خبر متكده توبنسك سو قدره هو مدبر كاس متكاس كونك مامورا الذي دي 1 متكسكده هو متككونك مامورا الذي دي 1 متكي كل شيء شيء لما انت شيء سو خلقو ابو ريشك سو الله ابو ري وانا الصغي وَبَدَّا إِلَهِ وَعْبِ اللَّهِ خَلْقَ الْإِنسَانِ إنسانك الأنوريستيسي من طير ربه كأبوره نبي آدمه ثم شعره ثم خلق إلوحه كأبوره مثله أي درريةه إنسانك دررية بيسي من سلالة بيالي سوسي وقبرك لگه سوسي وإيحادتك سلالة ناسو ممائن بياء بيها سومهيني ضعيف ومرئن ثم يسوه إلى الواصمة لبنك عموة الإسلام لبنك اللغوة الإسلام شب إسلام وراصمة ونفق إلا هو كؤفوفي فيه إنسانك من روحه إضافة وتشريف كما قتل لها الشيء عليه بيت الله علينا كعبرة بيتك على الله وإضافة وتشريف وعلى شرفها نفق إسكالية أصابه وكؤفوفي وَتَعَالَ لَّهِينٍ كَجَدًا وَتَعَالَ لَّهِينٍ كَوْرْضٍ وَتَعَالَ لَّهِينٍ أَيَّئَ لَيْكَ السمع المغل و الافصار أرقيها والأفتة القلبية المعنى عقليها قليلا قليلا شكر أدأ ما روزايدا للتأكيد القلة واو ينشئي شكرا قليلا شكر أدأ آما أدأ أيا تذكرون لذلك الشكر ده. أنا الزمن يرأت إلى هذا الشكر ده. هو مدبركم كما ممره الذي وافقت احسن وانجى كل شيء شيء كذا شيء خلقه ابو ري وصغى إلهي شيء فصو ابو شيء اصلى ابتان على بصويه ما يجرو او الى هي ابو ري وكذا الى الله رب الله خلق الانسان انسان كالابوردي سمين ضاب وكبلاب نري ان ك كابوري فما خلق الى هي ابو ري نسله Insaan ka durieet si, isi, min sulara tiin, kuh, behelle sosei või, aata varka, laga kalha mehelle sosei või, sulara vasa min maa inbiyaa, behehu da'ifin taak daraa, ثم سواه كذب انسانك الله واسمك ونفقه ونقوف في انسانك من روحه روح السكريه وتشعر لكم الله هو الى يا اسمع ما قالك ولا صار ارغيال ول افيده قلبيه وصدح بالمكلفك حتى هذا العقل لا المكلفتي هذا ينبغي اغاضه المكلفتي وحق حيوانك كلودو انت صدح ده وجهك قف عن عقل الله وحده ومصره روح كخارن روح كويت لما امر قف عن ان با يدغ ميدنا وحا صاحم تض ميد الله بحي عقلنا لا بحي لا باسكو كبو اي واحكو فيها قالوا لما شكر اذن يرا تذكروا الله الشكريدا وقالوا أن نبعث من نصبحنا إذا دلالنا مركاً كل من كل إحباب في الأرض لك نحليس أنه أنك لفي خلق أبو رسم ينكو سبنا رأينا أبو رسم يسير جديدين عصب بلهم قالوا باللقاء ربهم رب يقول لكم ما ديس أي كافرونكم يكون كفية يهي قل لكم سبنا يا توافاق وعاين أوبسانا ملك الموتى غير الذي ملك وقتل بكم اذن كن لينوا كيش انو صيرن Ira ثم الى ربكم tucha الذين تقا ترجعون الى الين و قالوا قالوا بحث ان كرم مشركينتي وحيرهدين اي ضلال ما اي ان نبعف من الصوب هنا اليه اذا ضلالنا مر خان أعلمنا <سؤال> أن في خلق أبو رسمي أنك سبنا خلق جديد أسم مرتب من ملو أبو رسمي بل اسكيمة دائهم قالوا كافرون وواقون كون كفريين باللقاء ربهم فببوت للك المدى سو باعتك انكريا قولنا نبيك سوبرنا يتوافاكم وحااين أبصاد ملك الموتى موتك ملك الله حفظه موتك ملك اسمه ملك ملك اسمه ملك الموت اسمه وملك اسمه عزرائيل أي ملك بعض الأركائيين والغمة أمى لكن دليل صحيح الله مهي ملك كان يتوحل عملك الموت أصدقه عزبه أن مفتقه قاد قرآن كميروح ويراده مفتا وعا قاد الله الله يتوفى الأنفسه الله يتوفى الأنفسه حين موتها الله يتوفى الأنفسه حين موتها نففيا لك الله ومثل وظهر ما كان يملك آيات كان يتوفى عملك الموت الموت قادم قلنا يتوفاكم وحا إنهم أبسانا ملك الموت آيات بضل أكلنا وحي الشيخ عن الملائك جمعها وحصيرا الذين تتوفاهم الملائكة إن الذين تتوفاهم الملائكة فيه إن الذين تتوفاهم الملائكة توفتوا رسولنا وهم لا يفردون. الله يفردون صدح الله واحد الله أساق أبسانا والله يصوته أساق أمر كبهنا ملك الموت قران تش ما فكما قاعد كرهبان الله امرك ملائكه اوصي جمع ملك الايه هنا اعوام وملك الموت اللي ملك الموت لا قلنا بك صوبانا يتوفاكم وعاينين عبسانا ملك الموتين ملك الموتين عبسانا الذي ملك يا عبسانا وقل بكم ليلين وكيشي ثم إلى ربكم ربكم انتكاء أي ترجحون ليلين حلنا وقالوا وحيراين قالوا اذا ضللنا أن نبعث من رصبنا اذا ضللنا بركان الله كن بابا في الأرض لك بحديث انا أنك لفي خلقين Abu Rismi yaqul sunnaaina Abu Ris tasawjidid usub kullu nawigaso bara balhum de balhum mushrikeen tu kaafirun wa yuqifuk kufriyyah aw inkari bil liqa' rabbihim qad wadhakuran kis qul kumajtaalqa بالسكا دهيه هم شركينته كافروا ووقفوا خوفو دي دي باللقاء ربه رب جود لك المديسه قولنا بقى صبانا يتقوا فكم وحنين افسنا ملك الموت ملك الموضه ان افسنا الذي مارجا وكلا بكم الذين قالين وكشغف ان ثم إلى ربكم ربكم انتقاه ايه توجعون الليلين انينه ولو ترى حتى تركي لنا بك الصبانة اذ وقت المجرمون قارب ناكسوا رؤوسه بل حيالكو دخول الله دين ايه انت ربه ربكو جاتي سعال اي قسوك ايه يقول نحال اليه ربنا يا مَا كُنَّا نُكَذِبُ بِهِ وِهِ أَمْبَيْنِي چِلْنَي وَأَرَقْنَي وَسَمِعْنَا وَمَقَلْنَي تَصْدِيقًا مَا كَانَتْ رُسُولُكَ تَأْمُرُنَا بِهِ وهي غصوش من أمري جلتين وخمينا يا مقالنا لو أدونا إلى نعمل عن صلصة معنا صالحا عمل ونكسا إنه أنه موقن قوي قيصا عنه إنه وحدك حق بلقاتك أبو ينقبي يا ولو شئنا هدان دوري لهين إلى هيري لآتينا واصيلهين كل نفسي نفق من أنتهت هدها هنون كده ولكن حق القول هذا ولكن حق القول قولك يا مني حديك وكا حال وهو قوكاص لامل ان يكذب هنا كذب هنا جهنم نار جهنم من الجنات الجن يا وناس اجمعن كما انتم فذوقوا يقال الله حلوليه فذوقوا من العذاب عذابك بما نصيتك بسبب نسياركم كي تجد أن تجد أن لقاء يومكم ما رأيكم في كل مدة وكل ماء ما رأيكم هذا كان إننا أنه نصيناكم في العذاب عذاب تغني كتغني ودوء قد الدمية عذاب الخلدي ورسة عذاب كده بما سببتي سببتي سبب كنت ما أن تجد سبب تسكيل الدمية كنتم تعملون إنها تصميدة من الكفر والمعاسية وَلَوْ تَرَى حَتَا تَرْكِ الْحَقْنَابِكَ سُوْبَنَا إذ وقت المجمونك مشرقينك ناكسوا رؤوسهم بل حيالك تقول الله لدينا أيه عند ربه رب يقول اتسحاركو سوئيه مرتفع بل هرقائيه انتخجلا اوحي الشوضاء واسخو يحيحان رب يأبوري عابود الدير دي هرطاقائيه أي ايه قرد الله لدينا وقرد الله لدي ادوك الوكالوه اوخضوها يقولون حالي ليهن ربنا يا ربنا ربك النية أبصرنا وأرقنا ما كنا نكندب به من عقابك أهل معسيات وهي أن الدون كبيني تشغني وأهدتك كعاسيينة عذابه يدو انتحن كأرقنا وصمعنا وأمقالنا تصديق ما كانت رسولك تأمرنا به في الدنيا رسول الشهادة أبنى صابر تهوحي أن أمر جرته وانك رمينا يا نواب ما قلنا هذا فرشعنا إليه الدوية النوعي نعمل أن صمعنا سارحاً أمل ونكسك إننا أنه ممكن أنك ويقيصاً عنها إن وعدك حقم واللقاءك حقم بلنقاتك أبلاً قادين أبدو ملا صابحين وطبيه هذا هو يقيصاً قال تعالى لأوهرين ولوشينا هذان الدولي لها المعنى الدولي لآتينا واصيلها كل النفس المفتب مانتب هدها هنوم كده ولكن حق القول قول أي واجبي مني أنا حقيقي حالك هذا وهو قول كصوحي ويحقيقي كواجبي لا امل لا انا والله يكبر هنا ويكبر هنا ويكبر هنا جهنم امرت جهنم من الشنكه تشني هي وناصبك اجمعين كما انت يقال اللهم وحال وري هي دك المارقه فذوق الفذوق العذاب عذاب كد الدنيا بما نصيتم أي بالسراب النسيانكم نسيانكم وترك هلكم بما نصيتم بالصباب النسيانكم تبيتن كني At Kattakte, Lepa Ayomikum, Marikinat in a good dear guruda, hera, marikasu hai rakana, marikinat in a good year ke te ketegidi at إننا أنه نصيناك بوائل إن كانت أي في العذاب ما تصر إن كانت تجميل وذلك قد الدمية عذاب القلدي وارسة بما كنتم بما شايفي سببتي عذابك قد الدمية كنتم بها كرتين الدونك تعملوا رئينات سمايضان من الكفر والمعاصي قال لماذا معاصري اليد قد الدمية عذابك وراو ترى هذا دارك له شو وقت لو دوه حتى فرقاسو كلا وراو ترى هذا دارك له اذ وقت المجرمونك قالوا ما تصور رؤوسهم ما يحيا لكم نقول للاذين عند ربهم فبقى ذلك يسأل أي كسوا بيهن أي ملح لله دينا يقولون آل إليهن ربنا يا ربنا ربك أيه أبصرنا وأرغنا ما كنا نكذب به من عقابك أهل معصيتك وهي أنبيني جنة وأهلنا العذابه بكف عاسية وسمعنا ورمقلنا تصديق ما كانت رسولك تأمون به في الدنيا وحرمين يوحي رسوسه الدون كأن أمري شبتي وأما قلنا فرجعنا النحيل نعمل عن صلصة ما إنه صارحاً عمل ونفسر إنه أنه مؤكن ويقين سنة نهي أن وعدك حق واللقاء كحق حتى أركي لهذا لذأيت أمثاً فضيعاً حميحاً أرهن لا يبلو حلم أيضاً أركي لهذا أركضاً وراو شينه هتدور له اله الى يري ما ان الدوله لاتين واصيرها كل نفس نفس ما ينت وداها هانين كده ولكن حق القول قول أيها واجمي مني حقيقة حالك هذه وهو قول قصر لأم لأم وكبدوا هنا وكبدوا هنا وهي جهنم مارك الجهنم من الجنة جنك قاركم متأ والناس ضدك قاركم متأ أجمعين بمن تود يقالوا لهم أهل الماركة وحالوا لي فادوكوا الدمية أي فادوكوا العذاب عذابك الدمية بما نصيتم بالسبب نسيانكم كتبدي أكتكتين لقاء يومكم ما رمكيناً آقرباً إنه قسوة ديالجرودان كتجيب ديالك تكتير سبب دي تدكوط الدمية حدابكان ما رمكاسو هذا كان أه إنه أنه نصيناكم وإنه قد في الحداب حدابكان إنه قد تغمي Elgezeel, Minchinsi, Anna, Popusilukumbah Malu, Aval Maria, Uddi Ergeroga, Sidugatakte, Anna, Talleri, Kegetegi, Wedu, Kudde, Devije, Adebal, Huldi, Warista, Adebal, Kede, Di Ma, Bendigi, Sidugatis, Kudde, Devije, Kuntume, Dehegilte, Paamalunine, De Dunkakosa, Maida, Kufri, Walma, Ah, Lasvanot, Alamusolalla,